بسم الله الرحمن الرحيم يسروا إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة إنه كما سمعتكم سماع سمعت الشيخ ما هذه الليلة مع أحد علمائنا صاحب فضيلة الدكتور صالح بن فوزان بن فوزان وكما تعلمون كانوا متقرر أن هذه المحاضرة تكون في شهر جماد آخرة فأجلت إلى هذا الشهر ووافق معالي الشيخ صالح جزاه الله خير على أن تكون في هذه الليلة فجزاه الله خير ونفع به وهذا الموضوع كما تعلمون عن التحذير من الغلوف التكفير وهو موضوع بلا شك لا يتطرق إليه أو يتحدث فيه أو يقرز فيه إلى علماءنا الله خيرا لتحذيرهم وتنبيههم عن ما ينبغي التحدث في هذه المسألة نترك الحديث مع معالي الشيخ صالح ولتفضل تهضر الله ونفع به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فما بعد فإن الموضوع الذي هو موضوع الكلام هو موضوع الغلوف التكثير والغلوف أصله مأخوذ مأخوذ من غلى الشيء إذا زاد يقال غلى القدر إذا زاد وفار من الحرارة وغلى السعر إذا ارتفع فالغلو معناه الزيادة والتكفير معناه الحكم بالكفر على المسلم الحكم بالكفر على مسلم كان قد دخل في الإسلام وحكم له بالإسلام وحقن جمه وحفظ ماله وصار له مال المسلمين وعليهما على المسلمين والحكم بالتكفير حكم شرعي حكم شرعي حكم به الله وحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه على من يستحقه فهو حكم شرعي يوخذ من الكتاب والسنة ولا يتولى هذا إلا أهل العلم وآل الفقر والبصير فالكافر والمرتد من كفره الله ورسوله وجلت الأدلة من الكتاب والسنة على ردته وقفته وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم والبصيرة الذين يعرفون أحكام الله سبحانه وتعالى وأحكام رسوله ويطبقونها على من يستحقها ليس من حق كل أحد أن يكفر فليس التكفير بالجهل وليس التكفير أيضا بالهوى حتى العالم إذا كان عنده هوى وتغرض فإنه لا يجوز له أن يحكم تبعا لهواه وأغراضه فكيف بالجاهل الذي لا يدري وهو يقول على الله وعلى رسوله ما لا يعلمه ويتعدى على مسلم حقن الله دمه وحفظ ماله وعره فيتعدى عليه هذا من أخطر الجرائم وأكبر الآجان فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه ولا يتعرض للمسلمين لأن يكفرهم أو يفسقهم أو يبدعهم فهو لا يدري ولا يعلم حكم الله سبحانه وتعالى أو يحمله هواه على أن يكفر خصومه ومعارضيه ومقالفه بغير حق فإنه إذا فعل ذلك فإنه لا يضر من صدر في حقه هذا التكثير وإنما يرجع إليه قال صلى الله عليه وسلم إذا رمى رجل رجلا بالفسق أو الكهر ولم يكن كذلك رجع عليه من قال لأخيه يا كافر يا فاسر يا عدو الله وليس كذلك حار عليه وقال عليه الصلاة والسلام تكثير المسلم كقتله فالأمر ليس بالهيئ وهذا الكلام الذي يصبح في تكفير من لا يستحق ذلك لا يذهب سدى ولا ينسى وإنما يرجع إلى قائله فإذا كفر من لا يستحق التكفير فقد كفر نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله وإذا فسق من لا يستحق التفسير فسق نفسه وإذا بدع من لا يستحق التبديع بدع نفسه هذا مقتضى قوله صلى عليه وسلم حار عليه رجع عليه باء بها أحدهما المسألة الخطيرة ولا يجوز تكفير المسلم إلا بمسور شرعي قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة سابتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة كذلك كنتم من قابل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا سبب نزول الآية كما ذكر المفسرون أن جماعة من الصحابة خرجوا غزاة في سبيل الله فلحقوا برجل يسوق غنما فقال السلام عليكم فقتلوه وساقوا غنما قتلوه وساقوا غنما بعدما قال السلام عليكم وفي رواية انه قال لا اله الا الله ظنوا أنه إنما قالها من أجل التقية ليسلم منهم ظنوا هذا فقتلوا فأنزل الله هذه الآية في عتابهم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسَّ مُؤْمِنَةً تبتغون عارض الحياة وفي حديث آخر أن صحابة أيضا قاتلوا المشركين وظهروا عليهم وفيهم أسامة بنزيد رضي الله عنهما فلحق واحد من المشركين ليقتلوه لحقوا به ليقتلوا زي أسامة ورجل من الأنصار أدرقوه ليقتلوا فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله كف عنه الأنصاري لما قال لا إله إلا الله كف عنه الأنصاري وقتله أسامة بن زين ظانا أنه إنما قالها تقية لأجل أن يسلم من القتل فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال أسامة إنما قالها يا رسول الله يتقي بها القتل قال هل لا شققت عن قلبه ما لا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فأنكر صلى الله عليه وسلم على هسام إنكارا شديدا لأنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله مجتهدا في ذلك وظانا أنه إنما قال ليتقي بها القتل فكانت غلطة من أسامة قضي الله تعالى عنه والحكم على مسلم بالردة والخروج من الإسلام ترتب عليه أمور كثيرة ليس مجرد كلام يقال إذا صح إذا صح أن هذا الذي حكم عليه بالردة مرتد فسيترتب على ذلك أمور كثيرة منها أولا أنه يخرج من دين الإسلام ويكون كافرا وهذا أمر صعب إخراج مسلم من الإسلام إلى الكبرى وجعله في صف الكافرين هذا صعب فإذا حكم عليه بالردة حسب من الكافرين صار في عداد الكافرين وحبطت أعماله قال تعالى ومن يرتجد منكم عن دينه فيمثله وكافر فأولئك يجبون حبطت أعمالهم في الدنيا والآخر وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأيضا إذا حكم عليه بالردة فإنه تبين منه زوجته إذا كانت مسلمة تبين منه بل وحتى لو كانت كاملة تبين منه زوجته وتفصل عنه لأنه أصبح كابعا وضطل نكاحه ثالثا أن أمواله تصادر وتكون لبيت المال لا يليفه أقاربه لا الكفار ولا المسلمون ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين وهذه أحكام صعبة فإذا حكم على شخص بالردة وطبقت عليه هذه الأحكام وهو ليس مرسدا فإن الإثم في ذلك كله يرجع إلى من حكم عليه من حكم عليه بالردة وهو ليس بمرسد فمسألة التكيير خلان كافر خلان مرتد خلان خارج من الدين هذه كلمات سطيرة إما أن تنطبق على من قيلت فيه فتطبق عليه الأحكام المنكورة وإما أن ترجع لمن قالها وتكون في عنقه وإثمها عليه وشرها عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله فالمسلم يحرم دمه ويحرم ماله ويحرم عرضه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت له حرمة ولا يجوز انكهاك حرمته وأشد الانتهاك, الانتهاك لحرمة المسلم أن يحكم عليه بالقفر وهو لا يستحق ذلك فمن أظهر الإسلام فإنه يقبل منه ويكف عنه حتى ولو كان كافرا قبل أن يظهر الإسلام ولو كان كافرا إذا أظهر الإسلام وتكلم بلا إله إلا الله فإنه يكف عنه ويعتبر مسلمة حتى يظهر منه ما يخالف ذلك فيخكم عليه بالردة ولا يحكم عليه بالردة إلا أهل العلم والبصيرة الذين يعرفون من يستحق الردة والخروج من الإسلام وكيف يكون مرتبا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام التي ذكرها العلماء نواقض الإسلام التي ذكرها العلماء وحرروها, وحرروها ودونوها وهي ترجع إلى أربعة أمور هي كثيرة لكنها ترجع إلى أربعة أمور الأمر الأول النطق الكلام إذا تكلم بكلام الكفر وهو مختار عاقل يعلم ما يقول كأن يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزي بالقرآن أو يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يسب الدين فإنه يرتد إذا نطق بكلمة الكفر قال الله جل وعلا قل أب الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم السبب في ذلك أنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالرسول صلى الله عليه وسلم واستهجأوا للصحابة ووصفوهم بهذه الأوصاف فهذا كفر بالقول حكم الله عليهم بالكفر بسبب هذا القول قل الله وآياته ورسوله كنتم تستهجئون لأن من سب الرسول فقد سب الله جل وعلا لأنه رسول الله ومن سبى الرسول فقد سبى القرآن الذي جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فحكم الله عليهم بالكفر ما أنهم يقولون إنهم ما قصدوا ما قصدوا الكفر ولا قصدوا معنى هذه الكلمات وإنما قصدهم الترويح عن أنفسهم يتحدثون حديث الرسل يقطعون به الطريق وجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرسول لا يلدفت إليه ولا يجيبهم إلا بقوله تعالى قل أب الله وآياته ورسولي كنتم تستهدئون لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمان فإذا تكلم الإنسان بكلمة الكهر وهو غير مكرم وهو عاقل ولا يُعدر بالجهل فإنه يُحكم عليه بالرد بدليل هذه الآية حتى ولو ادعى أنه لم يقصد وإنما هو يستهزي أو أنه يروح عن نفسه أو يضحك وأنه كلام ضحك مجد هذا لا يعطيه من الردة والفقر والعياذ كل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا من الردة بالقول وكذلك دعاء غير الله الذي يدعو غير الله يدعو الموتى المقبورين يدعو الملائكة يدعو الأولياء والصالحين ويستغيث بهم وهم أموات استنجد بهم فإنه يقفر بذلك ولقد قالوا كلمة الكهر يحرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه هذا النوع الأول الربج بالقول الذي هو صريح الكفر ولا يُعذر بذلك إلا المكره قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بشرطين الشرط الأول أن يكون مكرها لا له وإنما قال هذا الكلام ليتخلص من الإكرار والشرط الثاني أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان وسبب نزول الآية أن المشركين أمسكوا لعمار بن ياسر رضي الله عنه فألزموه وأكرهوه على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فإنهم سيقتلونه فعمار تلفض لما طلبوا منه تخلصا من من شرهم ثم إنه ندم وجاء يعتبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان فأنزل الله والإيمان من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان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 غير العاقل المجنون الذي يهدي أو النايب الذي يتكلم ولا يدري ما يقول هذا يعذر لأنه ليس لكلامه حفظ ولا ينسب إليه المكره لا ينسب إليه فعل وكذلك يعذر من كان حديث عهد بالإسلام ولا درى أن هذه الكلمة أنها كلمة خفظ حديث عهد بالإسلام جديد ولا عرف ما هي النوافذ وما هي المكبرات صدر منه شيء بجهل يُعذر فيه لأنه ما يتمكن من التعلم أسلم حديثا ولم يتمكن من أن يتعلم فصدر منه ما كان يقوله في حال كبره من الكلام هذا يُعذر يعلر بجهله لأنه حديث عهد بالإسلام أما من تمكن من التعلم والمعرفة للأحكام ولم يتعلم ولم يطلب العلم ووقع في شيء من هذه الكفريات إنه لا يعلر إنه لا يعلر هذا القول الفعل يغفر الإنسان بالفعل كما إذا سجد لغير الله أو ذبح لغير الله عز وجل فهذا كفر بالفعل لا يُعذر صاحبه ما دام أنه بين المسلمين وبإمكانهم يتعلم أمور دينه ولكنه مهمل أقلد قلد من لغير الله ومن يسبدون للأصنام والقبور والأضرحة قلدهم ولم يسأل عن هذا الأمر وهو متمكن من أن يتعلموا يعرف فهذا لا يعلم هذا ارتد بفعله سجد لغير الله أو نبح لغير الله أو فعل فعلا من أفعال الكفر لغير لما يختم بكفره بسببه فهذا لا يعدر الثالث الاعتقاد بالقلب إذا ما نضف بالكفر ولا فعل الكفر ولكن يعتقد بقلبه يعتقد اعتقادا كفريا كان يعتقد ان لله شريكا يعتقد بقلبه انه يجوز دعاء غير الله يعتقد بقلبه حل ما حرم الله يعتقد بقلبه حل الخمر حل الرباء حل الزنا يعتقد ان هذه الامور حلال وأن تحريمها غير صحيح حتى ولو لم ينطق ولو لم يتتلم ولو لم يعمل ولو لم يشرب الخمر ولو لم, ولو لم يأكل الربا ولو لم يزمي إن اعتقد بقلبه أن هذه الأمور جائزة وأنها ليست حراما ولكن الناس حرمونها وليست حراما هذا يكفر باعتقاده والعياذ بالله يكفر باعتقاده او يعتقد انه يجوز دعا غير الله ولو لم يدعو غير الله ولو لم يتكلم ولو لم يعمل يأتي نقول جاهز جاهز تقرب جاهز الى الله او الى غيره تقرب جاهز طلب الحوائج جاهز من الله ومن الموتى ومن فاذا كان يعتقد هذا بقلبه فإنه يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام الثالث الرابع الشك الرابع الشك إذا شك في أمر من أمور الدين إذا شك في وجوب الصلاة شك في وجوب الصلاة هل يواجب أم لا يواجب أو هي سنة فإذا شك في ما علم من الدين بالضرورة شك فيه كأن شك في وجوب الصلوات الخمس وقال هي طاعة لكن ما أدري هو أجبه ولا ما هي بواجبه وهو يسمع كلام الله وكلام رسوله ويسمع كلام أهل العلم في الصلاة لكن يقول ولو كان أنا عندي يعني توقف عندي توقف في هذا يمكن إنه صحيح يمكن ما يبصحيح يمكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح يمكن ما هو بصحيح يمكن القرآن حق ويمكن ما هو حق ولو لم يتكلم ولو لم يعمل مجرد الشك ما اعتقده هو. هو ما اعتقد لكن يشك والشك هو بين أمرين لا مرجح لأحدهما فإذا شك في أصل من أصول الدين أو شك فيما علم إباحته أو تحريمه من الإسلام بالضرورة فإنه يكون كافرا بشكه يكون كافرا بموجب شكه لأن الواجب أن يعتقد يعتقد الحق بقلبه ويؤمن به ولا يشك فيه لكن لا يدخل على هذا من جاءه وساوس وسواس من الشيطان وهو معتقد بقلبه موقن بقلبه مؤمن بقلبه ما عندي لكن جاءه وساوس من الشيطان وسوس له الشيطان هذا لا يؤاخذ به ما لم يتكلم أو يعمل الوسواس ما يؤاخذ به قال صلى الله عليه وسلم عفية لأمة الخطى والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل جاءه ناس من أصحابه يسكون إليه ما يجدون من الوساوس وقالوا إننا نحب أن نترد من جبل ولا نتكلم بما يدور في خواطرنا أو أنفسنا فقال صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان يعني كونك تعظم هذا, هذا الشيء ولا تتكلم به هذا هو صريح الإيمان ولا يضر وساوس الشيطان فهذا ليس من الشك وإنما هو وسواس من الشيطان فإذا لم يتكلم به ولم يعمل به ورفضه فإنه لا يضر إذن الله فهذه الأمور الأربعة هي جماع نواقض الإسلام فارجع إليها كل أن يتكلم بلسانه بصريح الكفر أن يعتقد بقلبه ولو لم يتكلم بلسانه أن يفعل فعل الكفر والشرك أن يشك. ويتردد في هذه الأمور فإنه بذلك يكون مرتدا عن دين الإسلام يحكم عليه بالرد ومن الذي يعرف, من الذي يعرف هذه الأمور ويطبقها على مستحقية إلا أهل العلم والبصيرة والمعرفة أما كل واحد يخوم يتكلم في هذه الأمور يحكم على الناس بالكفر فهذا خطر عظيم خطر على الأفراد خطر على الأفراد لما سمعتم من أنه خطر على المتكلم يرجع إليه كلامه وإثمه وخطر على المجتمع خطر على المجتمع إذا فشى التكفير من الجهال والمتعالمين فشى التكفير في المجتمع حصل التباغ والتقاطع وربما يقول هذا إلى سفت الدماء واختلاف الكلمة والفروج على ولاة الألوم فالمسألة ليست سهلة فالتكفير إذا كان بغير حق وبغير حكم شرعي فإنه يكون خطرا على الأفراد المتكلمين به والحاكمين به وخطر على المجتمع يحصل بينهم التقاطع والتهاجر والتباغض أو يحصل بينهم سفك الدماء أو الخروج على ولي الأمر وتشتث الكلمة واختلال الأمن كما حصل من الخوارج خوارج لما كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا المسلمين ترتب على ذلك أنهم حملوا السلاح وقتلوا أفضل أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وعمر قتلوا عثمان رضي الله عنه خليفة هج ثالث قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الرابع قتلوا خيار الصحابة قتلوا طلحة والزبير قتلوا وقتلوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزالون يقتلون بسبب أنهم كفروا المسلمين على غير مصيرا وكما قال فيهم صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان هذا بسبب الغلو في التكفير وأقرب مثال على ذلك مسألة الخوارج ماذا حصل على الإسلام والمسلمين من شرهم بسبب أنهم كفروا المسلمين فآل الأمر لما لا تحمد عقباه وما يندى له الجبيد وما شوه التاريخ الإسلامي كل هذا بسبب التفكير الذي صدر من غير روية ومن ومن غير حكم شرعي ماذا بو أهل السنة في المسلم إذا ارتكب معصية من المعاصف إن كانت المعصية صغيرة من الصغير هذه لا تقتضي فسقه فضلا عن أن تقتضي كفرة لا تقتضي الفسق الصغير لا تقتضي الفسق لكنها معاصي تجب التوبة منها أو يكفرها الله ب... تكفرها الله بالأعمال الصالحة الصغير تكفر إما بالتوبة وإما بالأعمال الصالحة قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائل وجل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نتفر عنكم سيئاتك وندخلكم مدخلا كريما النوع الثاني من الظنوب الكبائر التي دون الشرك الكبائر التي دون الشرك فهذه عند أهل السنة والجماعة لا تقفض الكفر وشرب الخمر وأكل الربا والسرقة هذه كبائر موبقات لكنها لا تقتضي خروج الإنسان من الدين بل تقتضي أنه يكون فاسقا ناقص الإيمان تقتضي أنه يكون فاسقا ناقص الإيمان لأن الله لم يحكم على أهل الكبائر المصرح ولذلك حكم الله على السارك بالحد وحكم على الزان بإقامة الحد ولو كان كافرا ما أقيم عليه الحد لقتل ردة ولما شرب رجل الخمر وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلده صلى الله عليه وسلم هو الحاضرون قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يوتابه قال صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا إنه يحب الله ورسوله ما أنه يشرب الخم إنه يحب الله ورسوله لكن غلبته الشهوة وقع في هذه البعصة وقيم عليه الحك وفي رواية لا تعين عليه الشيطان فدل على أنه ليس بكامل وكذلك الزاني كذلك السارس كذلك قاتل النفس بغير حق الله جل وعلا يقول يقول جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن فغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ويقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوات فجعل القاتل أو المقاتل أخل المقاتل والمقصود أخوة إنما المؤمنون إخوة لم يخرجهم بذلك مع أن القتل كبيرا من كبارل الجنوب لكنه لا يخرج من الإيمان إنما يخرج من الإيمان الكفر والشرك قال تعالى إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل في هذا الزنا والسرقة وشبق الصم يدخل في قوله تعالى ما دون ذلك يعني ما دون الكفر والشد تحت المشيعة وفي الحديث اللي لا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى مثال شبة من خرد من إيمان قال يا, يا الله وان جن وان شرق وان شرق الله وان جن وان شرق قال الله وان جن قال وان جن وان شرق وإن, وان رغم انفه ابينا ما في قلبه إلا أدنى أدنى وقال حبه من خردل من إيمان ومع هذا يخرج من النار ولو كان كافرا لقلد في النار مع الخالدين فيها فالذنوب على ثلاثة اخسام إما كفر شرك وهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إلا يشار وإما أن يكون ما كبيرة دون الشرك وهذا تحت المشيئة شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه لكنه لا يخرج من الإيمان بل هو, بل هو مؤمن, فاسق. مؤمن بإيمان فاسق لكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان وهو موعود بالجنة ولو عده لا يخلط بالنار والنوع الثاني الثالث النوع الأول الكفر والشرك والنوع الثاني الكبائر التي دون الشر والنوع الثالث الصغائر كما قال جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وجعلها ثلاثة نوعا الكفر هذا أعظم الجنوب والفسوق وهو الكبائر التي دون الكبر والعصيان الذي هو دون الكبائر والله حبب إلى المؤمنين الإيمان وكره إليهم هذه الأشياء هذا مذهب أهل السنة والجماعة وسط وسط بين الغالية في التكثير وهم الخوارج والمعتزلة وبين المتساهلين في التكفير وهم المرجئة أهل السنة والجماعة وسط أما الخوارج فإنهم يقولون مرتكب الكبيرة كافر فالزان عندهم كافر السارق عندهم كافر شارب الخمر عندهم كافر إذا لم يكن قبل موتها وخالد مخلد في النار ويستحلون دمه ويقتلونه والعياذ بالله هذا مذهب الخوارج وأما المعتزلة وهم أتباع واصل بن عطى الغزال فهم يقولون إنه, إنه خارج من الإسلام لكنه لا يدخل للخبر فهو في المنزلة بين المنزلتين لا هم كافر ولا هم بسر لحد ما هو بكاثر ولهم مسلم نقولوا نعم فيها له واحد ما هو بكاثر ولهم مسلم وإذا مات ولم يتفعه مخلد في النار كما تقوله الخوارج إذن وافقوا الخوارج على قروجه من الإسلام نسأل الله العالم أما المرجع وهم الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب هو التصديق بالقلب وبعضهم يقول التصديق بالقلب والنطر باللسان وأما الأعمال إن جاءت أو ما جاءت لا تقتلي كفره حتى ولو لم يعمل شيئا أبدا ترك الصلاة والصيامة وترك أركان الإسلام وترك الطاعات ما دام أنه مصدق بقلبه أو زيادة على ذلك ينطق بلسانه ولو ترك الأعمال كلها فهو مؤمن كامل الإيمان ولو لم يعمل شيئا أبدا ترك الصلاة والصيام وترك أركان الإسلام وترك الطاعات ما دام أنه مصدق بقلبه أو زيادة على ذلك ينطق بلسانه ولو ترك الأعمال كلها فهو مؤمن كامل الإيمان مؤمن كامل الإيمان هذا من التساهل في الأحكام الشرعية وهذا تمويع للعقيدة هو تمويع للدين وهذا خطر عظيم يقولون لا يضر مع الإيمان معصيا كما لا ينفع مع الكفر طاعا لا ينفع مع الكفر طاعة هذا حق لكن لا يضر مع الإيمان معصية هذا باطل المعصية تبر ولو كان النسان مؤمنا فإن المعصية تبر قلون لا لأن الأعمال ما تدخل في الإيمان عندهم في مسمى الإيمان فهم على النقيض من الخوارج هم في طرف والقوارج في طرف وكلا طرفي قصد الأمور زميم الوسط هو الخير وهو مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون في مرتكب الكبيرة التي دون الشرك إنه ليس بكافر كما تقوله الخوارج ولكنه فاسق عاصي سحق للعقوبة لكنه ليس بكافر ولا يقولون إن المعصية لا تضره ولا تنقص إيمانا كما تقوله المرجعة وهذا هو الذي جاء به الكتاب والسنة وهو المذهب الوسط فأهل السنة والجماعة وسط في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك وسط بين الغلات من الغوارج والمعتزلة وبين المتساهلين من المرجعة وهذا هو المذهب الحق والدين الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة فعلى المسلم عموماً أن يحفظ لسانه وعلى طالب العلم غير المتمكن المتعالم المبتدي الذي لا يدرك هذه الأحكام العظيمة عليه أن يتقاصر وأن يمسك لسانه وأن يرجع إلى أهل العلم والبصيرة قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون على شباب المسلمين على شباب المسلمين وفقهم الله وحماهم من هذه الأفكار الهدامة عليهم أن يقبلوا على تعلم العلم أن يقبلوا على تعلم العلم على العلماء إما في الحلق في المساجد وإما في الدراسات النظامية في المعاهد والفليات التي قررت فيها كتب العقائد الصحيحة عقائد أهل السنة والجماعة على شباب المسلمين أن يقبلوا على تعلم العلم النافع الذي يميزون به بين الحق والباطل ولا سيما يميزون به بين من يكفر ومن لا يكفر من أهل الجرائم وأهل الذنوب حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم لا يجوز لهم أن يتكلموا حتى يتعلموا تعلمون قبل قبل أن يتكلموا فإذا تعلموا العلم النافع فإنهم يتكلمون على بصيرة وعلى إنصاف وعدل أما إذا تكلموا بغير علم فهم على خطر عظيم ولذلك قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش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 متاع قليل ولهم عذاب أليم قيدوا ألسنتكم أيها الشباب وأيها المسلمون عن هذه الأمور لأننا الآن في زمان فتنة وخوض الآن نحن في زمان فتنة وفي زمان خوض وجهل وأهوى فتحرزوا من الوقوع في هذه المزالق الخطيرة التي شكتت المسلمين وشغلتهم بأنفسهم عن الكفار أكثر المسلمين الآن مشغولون فيما بينهم عن الكفار بل الكفار يفرحون بانشغال المسلمين بعضهم ببعض يفرحون بهذه الأفكار ويروجونها ويدعمون الذين يقومون بهذه الأفكار ويزينون لهم أنهم دعاة إلى الله وأنهم مجاهدون في سبيل الله حتى حصل ما حصل بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولو أن, ولو أن المسلمين تبصروا في دينه وتعلموا أحكام ربهم وعملوا بشريعتهم لهابتهم الأرض كلها ولا قامت دولتهم كما كانت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه والقرون المفضله والخلافات الخلافه الاسلاميه إلى أن إلى ان تقسم المسلمون وظهر بينهم دار بينهم التكفير وظهر بينهم القدح فيما بينهم حينئذ فرح الأعداء وتشتت المسلمون وهذا لا يمكن اجتماع كلمة المسلمين وتآخي المسلمين إلا بمشر العلم النافع تعلم العلم النافع لا تقرأ من الكتب كل ما هب دب هناك كتب تدعو إلى الفتنة تدعو إلى الحماس الكاذب باسم الإسلام تنشر الشر إما عن قصب وإما عن غير قصب إما أن الذين كشبوها أهل ضلال يدسون السمة في الدسم وإما أنهم أهل جهل عندهم حماس محبة للدين لكن ما عندهم علم والجاهل يضر أكثر مما ينفع وفي المثل عدو عاقل خير من صديق جاهل فعليكم أن تحرسوا على حراءة الكتب الصحيحة وكل ما تقادمت الكتب فهي أضبط وأحسن وقبل أن تنمر إلى الكتاب انظر إلى مؤلفه هل هو من أهل العلم؟ هل هو معروف بين العلماء بين الناس او هو مجهول ولا تدري عنه فلا تقرأ كل ما هب دب ولهذا يقول القحطاني لا, لا تقبلن من التوارخ كل نقل الرواة وخطأ كل بنان لا تقبل كل المسودات وكل الكتب لا سيما الكتب العصرية معاصرة الآن المطابع تلهم كتبا كثيرة عصرية قل فيها العلم وأكثرها كلام فارغ وليته فارغ فقط لكنه كلام ظال مظل نسأل الله العزيز والسلام لا نجاة لكم يا شباب المسلمين لا نجاة لكم من هذه الفتن إلا بتعلم العلم النابع قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم فقالوا ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله كتاب الله يعني وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أني تاركم فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا حساب الله وسنتي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين للبعض تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة غلال الآن كثر القرى وقل الفقهى وجاء صحة الأحاديث أنه في آخر الزمان يرفع العلم فإذا رفع العلم لموت العلماء تخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا مسألة خطيرة جدا فعليكم أيها المسلمون عموما وأيها الشباب خصوصا عليكم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالرجوع إلى أهل العلم عليكم بملازمة طلب العلم النافع فإنه النجاة لكم من هذه النحن وهذه الفتن لا نجاة غيره نسأل الله عز وجل لأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم الكبسا علينا فنظل اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ظالين ولا مظلين حربا لأعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من كفر بك من خلقك اللهم أصلح ولاك أمورنا واجعلهم هداكا مهتدين غير ظالين ولا مظلين اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ولي علينا خيارنا وكفنا شر شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخابك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم يسر امورنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوب علينا إنك انت التواب الرحيم اللهم اصرح شباب المسلمين اللهم رد ظال للمسلمين إلى الحق اللهم رد ضال للمسلمين الى الحق اللهم ادخلنا شر الاعداء والحاسدين من الكفرة والمنافقين واليهود والنصارى وسائر المشركين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين إذن الله سعر إلى الدكتور صالح بن فوزان خير الجزاء على ما تفضل به في هذه المحاضرة القيمة النافعة ولا شك أن الوقت يضيق على أن تشمل أجزاء المحاضرة كما لاحظتم ذلك ولكن تعلّى صديرة الشيخ صالح يكمل لنا محاضرة في يوم آخر رضي الله جل وعلا الأسئلة كثيرة جدا وسنستمع بعد الأسئلة إن شاء الله تعالى إلى تعليق سماعة الشيخ سماعة المفتي فضلت الشيخ صالح يقول السائل هل يحكم على أثباع الصوفية الذين يدعون الأولياء والصالحين في والخروج عن الإسلام أغزاكم الله خيرا نعم هذه المسألة بحثها أهل العلم بحثا جيدا ثاما وقالوا الذي يقول الشرك أو يفعل الشرك في بلاد المسلمين وقد بلغه القرآن يحكم عليه بالشرك والكبر لأنه قامت عليه الحجة الله جل وعلا يقول وأوحي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وأوحي إلي هذا القرآن لكم به ومنبه فالأمور الظاهرة أمور التوحيد وأمور الشرك هل أمور الظاهرة واضحة في الكتاب والسنة تحريم الزنا تحريم الخبر تحريم الغبا وجوب الصلاة وجوب الزكاة هذه أمور ظاهرة فمن أنكرها،, من أنكرها فإنه يفكم عليه الكحر ولا يُعذر بالجهل لأنها أمور ظاهرة وهو يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن أما الإنسان المنقطع عن المسلمين كالذي يعيش في الأدغال البعيد ولم يبلغه القرآن أو إنسان حديث عهد بالإسلام أسلم ثم صدر منه شيء يخالف الإسلام هذا يعذر بالجهل لأنه لم يتمكن من العلم حتى يعرفه أما الأمور الخفية التي تحتاج إلى ديان فهذه يعذر فيها بالتأويل يعذر فيها حتى يبين لصاحبها أما الأمور الظاهرة، أمور الشرك، أمور الكهر، المحرمات الظاهرة، الواجبات الظاهرة، ما علم من الدين بالضرورة أنا ما يعبر فيه بالجهل لمن كان يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن بل يحفظ القرآن ربما يحفظه بالقراءات العشر يحفظ القرآن ثم يدعو غير الله أنا غير معلومة بلغته الحجة نعم هذه مداخلة من الشبكة من فرنسا يقول ما موقفون من الذين يكفرون حكام المسلمين اليوم جملة وتفصيلا هل هم من الخوارج أفيدون بارك الله فيكم وجزاكم خيرا الذين يكفرون عموم المسلمين هؤلاء من أشد الخوارج بل هم أشد من الخوارج لأنهم ما استثنوا أحدا حكموا على جميع حكام المسلمين بأنهم كفر فهذا هذا أشد من ملاب القوارك لأنهم عمموا نعم قل السائل ما قول طبيعتكم في من يحلف بغير الله كالحلف للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جرى على لسانه ذلك لا يستطيع أن يفك عنه على الرغم من نصفه كثيرا الحلف بغير الله هذا شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلم بغير الله فقد كفر أو لكنه شرك أصغر شرك أصغر لا يخرج به من المله. ولا يعذر بقولها أن عزيز تتخلص لا تتخلص نفسه يترك هذا الشيء يترك هذا الشيء ولا ولسانه لسانه لا لا يعاسره بأنه يترك هذا الشيء ويسكت عنه نعم يقول السهل ظهر بعض المتفدين للدعوة يزعمون أن الخوارج انتهوا وأنهم خرجوا في زمن علي رضي الله عنه بعد ذلك انقطعوهم الجواب عن قولهم وجزاكم الله خيرا هل مكابرة للواقع هل مكابرة للواقع والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم أنهم لا ينقطعون وإنما يستمر فروده وكل ما خرج منهم قرن قطع فهم مستمر فروده خرجوا في وقت, في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أول من خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل ثم جاء من بعده من زادوا في الأمر وكفروا الصحابة وما زالوا في الدولة الأموية والدولة العباسية وما زالوا في مختلف القرون يخرجون يخرجون والواقع يشهد بذلك يشهد بذلك نعم والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قتالهم قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئين أدركتهم لأقتلنهم قتل عاج نعم يقول السائل إني أحبكم في الله ما هو حديث الآحاد وهل يكفر من ترك العمل بحديث الآحاد وما رأي سمحتكم في من يهجر أخاه ويبدعه من غير أدنى سبب وجزاكم الله خيرا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من الآحاد أو من المتواتف فإنه يجب قبوله وتصديقه والعمل به في العقائد وفي المعاملات في كل الأمور لأنه قبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام فيجب تصديق الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الشك فيها أما من ترك العمل فهي فيه تفصيل حسب العمل الذي تركه حسب فيه تفصيل نعم هو عليه بأنه أخطأ يحكم عليه بأنه ظال أما الحكم عليه بالردة والكبر لا يحتاج تفصيل ومعرفة لنوعية العمل الذي تركه وما هو عذره نعم يقول سائل قرأت في الجريدة كلاما للصحفي يقول إن من العادات التي صارت عادة في كل مكان أن تقول لمن يعطس يرحمك الله وهذه عادة تعود إلى القرن السادس الميلادي ولا نزال نتلقى بها هذا جاهل المشكلة أنه يعيش بين المسلمين وهو بلغ به الجهل إلى هذا الحد يعني ما سمع المسلمين يقولون يرحمك الله في مجالسهم وما سمع يمكن ما يحضر في المساجد استغذره المساجد يقرأ بيها الأحاديث ومنها تشميث العاطس إلى عطس فهذا رجل فهذا رجل إما أنه جاهل جهلا بعيدا ولا يعايش ما يعايشه المسلمون وإما أنه ظال ومنحرف ويعياذ إليه إذا كنت مقلدا لأحد العلماء في مسائر الدين فهل يلزمني تقليده إذا كفر شخصا بعد إقامة الفجرة عليه وجزاكم الله خيرا تقليد فيه تفصيل للعالم الذي يستطيع يعرف الأحكام لا يجوز له أن يقلط بل عليه أن يبحث حتى يعرف الحكم الشرعي لأنه عنده الإمكانية لا يجوز له التقليد قال العلماء إلا إذا ضاق به الوقت ولم يتمكن من الاجتهاد فإنه يقلط موقعا أما بالنسبة للعام والمبتدي فهذا يقلد من يثق بعلمه يثق بعلمه وبدينه قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيسأل من يثق بعلمه وبدينه ويأخذ بقوله إلى أن يتعلم ويعرف الأحكام الشرعية ويستغني بنفسه نعم قول السائل أنا شاب كثير الهموم والأحزان وكثيرا ما أرتكب أما, أما أنه يقلد من يكفر المسلمين فلا لا يجوز هذا, هذا خطأ ولا يجوز تقليد العالم إذا أخطأ هذا ضلال وخطأ ولا يجوز تقليد العالم الذي ينتشل هذه النحلة ويكفر المسلمين نعم يقول أنا شاب كثير الهموم والأحزان وكثيرا ما أرتكب بعض المعاصر ولكن ليحافظ على الصراعات والأذكار والنوافل فما الحل في رأيكم وجزاكم الله خير نعم لابد من المحافظة على الصلوات المحافظة على الفرائض على أمور دينك والمحافظة أيضا على النوافل لأنها زيادة خير وعليك بالتوبة من البنور عسى لست معلورا في أنك تقول تغلبني نفسي يغلبني كذا العادة تأخذني المجتمع يأخذني في هذه الأمم عليك أن تتقي الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيث ما كنت اتق الله حيث ما كنت فتتق الله عز وجل في جميع الأحوال وجميع الأمكنة والأزمنة وإذا كنت مع الناس أو خاليا عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى هذا أيضا مداخل من الشبكة يقول ما هو الجواب الصحيح على من يقول ان الواجب على المسلمين أن يتبعوا الكتاب والسنة يريد بذلك أن المسلمين يتركون العلماء لا يرجعون إلى العلماء هل خطأ الدعوة إلى الكتاب والسنة دعوة صحيحة لكنه قول يراد به باطل حق, حق يراد به باطل بد من العلماء الله جل وعلا قال أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهل هذا القائل يلغي هذه الآية وهي سؤال أهل لمن لا يعرف الأحكام الشرعية لابد من سؤال أهل العلم. الله جل وعلا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ألاعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم فعلمه الذين يستنبطونه منهم الله جل وعلا يقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكليم السحب نابد من الرجوع إلى أهل العلم ويجب على أهل العلم أن يبين ولا يكتم ولا يكتم الحق ولا يتركون الناس يعيشون في ضلال وعندهم العلم الله جل وعلا يقول يقول سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصبحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فيجب على أهل العلم أن يعلموا ويجب على الجهال أن يتعلموا فلا يجود للعلماء أن يكتموا ولا يجود للجهال أن يبقوا على جهلهم ولا يرجعون إلى أهل العلم نعم قرأته في أحد التفاسير قول السدة البشريه الى عباده العباد والى دور الاديان وانكست الله لا اله الا الله وان ظل فريق منهم يرددوا على المآذن لا إله الا الله فما تعلق فضيلتكم على ذلك هذا يخرج من هذه من هذه المشكات وهي مشكات التكفير ومنهج الكوارج هل يجعم كل المسلمين المرتدون وإن كانوا يصلون ويؤذنون هذا مذهب الخوارج بل هو, بل هو من, غلات من غلات الخوارج نسأل الله الع نعم أحمد. يقول السائل عندنا في شهر رمضان نفسه يصلي العشاء والتراويح الساعة الثانية عشر والنصب يودث خارج المملكة يقول عندنا في شهر رمضان نفسه يصلي العشاء والتراويح الساعة الثانية عشر والنصب فهذا صحيح هذا صحيح ولكن الأرفق بالناس إن الترويش تصلى بعد العشاء وأما التهجد فيكون في آخر الليل وهذا في العشر الأوافع من رمضان أما في العشرين الأول يقتصر على الترويش جماعة في المساجد وتكون بعد صلاة العشاء ومن أراد أن يتهجد في آخر الليل فإنه يقوم ويتهجد يصلي مع الإمام حتى ينصرف يحصل على الأجر ثم يقوم من آخر الليل ويتهجد ما تيسر له قول السائل نرجو من فضيلتكم توضيحكم وطئ الزوجة أثناء الحيض وهل عليه كثارة وجزاكم الله الخير وطئ الزوجة أثناء الحيض حرام أوليه تعالى اعتزل النساء في المحيض أسألونك عن المحيض قل هو هذا اعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب السوابين ويحب المتطهرين فلا يجوز وطل الحائض في الفرج ومن فعل ذلك فقد عصى الله سبحانه وتعالى وهذه كبيرة من كبائر الدنوب عليه بالتوبة إلى الله وعليه أن يكثر بدينار من الزهد أو نصف دينار والزينار يعادل مثقال أو نصف مثقال الزينار الكامل مثقال ونصفه نصف مثقال فيتصدق بما يعادل المثقال من الذهب أو يعادل نصف المثقال كفارة نعم قل السائل عرفنا من الكلام فضيلتكم وفقكم الله كيف يكون الغلوف التكفير لكن كيف يكون الغلو في التبديع وأنهما سواء وجزاكم الله خيرا الغلو في التبديع نعم يحصل وهو ازيادة نعم يحكم على المبتدع لأن المبتدع هذا ليس غلو الذي يحكم على صاحب البدعة أنه مبتدع هذا ليس غلو حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهرد في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهرد فالبدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس منه هذه هي البدعة والمبتدع يفكم عليه بأنه مبتدع أما الذي لم يرتكب بدعة هذا لا يجوز الحكم عليه بأنه مبتدع وما كل عاصم فهو مبتدع هناك معاصي كثيرة لا تعد من البدعة بل المعصي أخف أخف من البدعة هذا صلى الله عليه وسلم قال بعض السلف قال بعض السلف البدعة أحب إلى الشيطان من المعصي لأن المبتدع قل أن يتوب لأنه لأن على حق خلاف العاصي فإنه يعرف أنه مخطي وهو خجل فقريبا ما يتوب العاصي لله عز وجل نعم أرض معدة للبيع مستقبلا أو السكن هل فيها زكاة نعم يقول أرض معدة للبيع مستقبلا أو السكن هل فيها زكاة وإذا كان فيها زكاة هل في سابق قيمتها الأصلية أم كل سنة أم عند بيعها وجزاكم الله خير ظاهر السؤال أن صاحبها مترجد هل يبيعها في المستقبل أو يسكنها مدى ما مترددا فليس غيازك حتى يعزم على بيعها نعم هل وصف المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية من الغلوف التكفير قد يكون أنه من الغلوف التكفير قد يكون دون ذلك الجاهلية العامة انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يوصف العالم الإسلامي بأنه في جاهلية هذا كلام باطل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتفت الجاهلية العامة لكن قد يبقى منها شيء في بعض الناس أو في بعض القبائل أو بعض البلاد قال صلى الله عليه وسلم اربع من أمر الجاهلية في أمة لا يفتحونهم النياحة على الميت والاستسقى للنجوم و... فذكر أربعا من أمور الجاهلين فيمكن أن يبقى شيء من أمور الجاهلين وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لما عير رجلا بأمه قال أعيرته بأمه إن كمرء فيك جاهلي فقد يكون في بعض الأشخاص شيء من أمور الجاهلين وهذا لا يقتضي الكفر إذا كان في بعض, في بعض المسلمين شيء من عمر الجاهلي لا يقتضي كفره ولكن يقتضي أن هذا الأمر محرم فعليه أن يتركه ويتوب منه نعم. أيضا مداخل من الشبكة يقول سؤالي بالشيخ بارك الله فيها تعلق بوالدتي التي قررها الطبيب عمرية عاجلة قبل شهر رمضان وهي ترفض وتقول بعد رمضان للتعبذ عجزنا عن إقناعها فماذا نفعل هل لنا أخذها بالقوة إلى المستشفى وجزاكم الله خيرا إذا كان عندها عقلها وتذكيرها فلا تملكون إجبارها والعلاج ليس واجبا إنما هو مباح هذا يرجع إليها إذا كان عندها عقل اختيار فتترك لرأيها أما إذا كان ما عندها عقل فإن وليها يقوم مقامها ينظر في الأصلح لها ينظر الأصلح لها نعم يقول السائل هل نحن نعمل في شركة أهلية وفي شركة حددوا وقت أذان العصر في جميع أيام السنة في الساعة الثالثة والنصف ما مثل ما تعرفون أنه يتغير وقف الأذان إلى قبل هذا الوقت ونحن نصلي دماعة مع تغيرات الأذان قبل الوقت المذكور فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا لا يجوز التحكم لدخول الوقت والأذان لأن هذا يختلف باختلاف الوقت تقدم ويتأخر حسب فصول السنة حسب البروج وحسب منازل الشمس فلا يجوز تحديد شيء معين في كل السنة وإنما الوقت يختلف فإذا دخل الوقت وصلون. ولهم أن يؤخر ما داموا في الوقت لهم أن يؤخر لكن الأذان يكون في أول الوقت ما يؤخر إلى آخر الوقت يكون في أول الوقت إعلاما بدخول الوقت ولألا يشوشوا على غيرهم إذا كانوا حول ناس حول قيوت ما يشوشون عليهم في الأذان المتأخر ويغترون بهم نعم يقول السائل هل تفطارة اليمين تدفع إلى اليتامة الذين عجدهم سبعة نعم يقول السائل هل تفطارة اليمين تدفع إلى اليتامة الذين عجدهم سبعة, سبعة أفراد يدفع لهم قدر سبعة ويبقى ثلاثة تدفع لغيرهم عشرة من ساتين لا أبد فيعطى في نصيبهم والباقي وهو ثلاثة يدفع إلى غيرهم نعم جزا الله وفضلة الشيخ صالح وفوزان وفوزان خير الجزاء والأسئلة كما تعلمون كثيرة جدا ولعلنا نعرضها إن شاء الله في أسبوع قادمة وصلى الله وسلم ومبارك على محمد بعد الصلاة وإذن الله تعالى أتعليق سمعت الشيخ على هذه المحاضرة والله المؤفق que diga في <تصفيق> اسم الله أكيد وصلنا من أصلافه ويجب أن يكون لدى من إحسان ويحجر من هذه المقالات ومن المال المطي أستفيدات الأولينا أجردون ممكن إنما قعدنا سنواته وأعوى أعوى إن شاء الله والشير هو يحطوه إلي الله وإلى مؤسسه إذ إذا إذا ما أحرصت من أنزل يا رسول الله لا دعاء لنا لا في رقي ولا في المس عذاب القبر لا نقول لا في شركه الذين لا صحبوا النبي والرسول من وذيال وفي المسلمين واخرتهم نسال الله مع تحيات اخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوت نت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته